Sufu, sufu ya, zaba سيعيني على الحلاوه بيحسدوا في في الحلم مره يكلموكي ممكن انت سيعيني على الحلاوه بي قلبي دق وقلبي دق ومل ورادك ما اقدرش لو ثانيه واحده عنك انا قلبي دق دق ومل ورادك ما اقدرش اغيب لو ثانيه